بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله لعلكم تفلحوا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا, ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون حقيقة التقوى, التقوى هو أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تدع محارم الله على نور من الله تحذر عقوفة الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا, إلا وأنتم مسلمون يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما صح عنه تقوى الله حق تقاته هو أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر التقوى باختصار التقوى باختصار أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره إن الجبال من الحصى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى هل تعرف جنود إبليس؟ إن من اعظم جند ابليس على العباد والتي شاعت وانتشرت وانتصر بها عليهم أمران الف لا الكتاب لا ريد فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون نَبِئَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ مَا الْعَاقِبَةُ مَا الثَّوَابُ لَائِكَ عَلَى أَدَمَ مِنْ ربهم وأولئك هم المفلحون شبكة الجولات الدعوية تقدم واتقوا الله لعلكم تفلحون كلمة للداعية عبد الله بن عمر طاهر وفقه الله اللهم لك الحمد السرمد الذي لا يحصيه العدد ولا يبلغه الأمد حمدا كما ينبغي أن تحمد أنت له أهل وهو علينا حق اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وآله وأزواجه ومن تعبَّد أما بعد فيقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتق الله ولتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتق الله ان الله خبير خبير بما تعملون ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا, الا وانتم مسلمون يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما صح عنه تقوى الله حق تقاته هو يذكر فلا يُنسى وأن يُشكر فلا يكفر والتقوى أمر نسمعه دائما ويتكرر ويطرق أذهان المسلمين في كل جمعة فهو أمر معروف ولكن الحقيقة والشأن كل الشأن هو في أن يكون الإنسان متقياً فعلاً فإن التقوى كسائر أمور الدين ليست من الصعوبة بمكان قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فهذه الأمور هي في أذهاننا مستقرة وفي قلوبنا معروفة ولكن يبقى التحقق بها في الواقع والامتثال بها في الجوارح ولذلك يقول طلق بالحبيب التقوى هو أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تدعى محارم الله على نور من الله تحذر عقوبة الله وعندما سال رجل أبا هريرة في رواية أن الذي سأل هو عمر والمسؤول هو كعب الأحبار سأله عن التقوى قال يا أمير المؤمنين هل سرت في أرض ذات شوك قال نعم قال فما صنعت قال شمرت عن ثوبي واجتهت يعني اجتهت أن يصيب الشوك رجلي قال فذاك التقوى فهذا تمثيل محسوس لمعنى التقوى فهذه الأشواك هي المعاصي وهي المحارم محارم الله عز وجل التي تصادف الإنسان في طريق حياته فالتقوى هو أن يبتعد عن هذه المعاصي قدر الإمكان وقدر المستطاع لذلك يقول ابن المعتز خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الذنوب إن الجبال من الحصار يعني لا تحقرن ذنبا ولو كان يسيرا أن تجتنبه ولا تحقرن طاعة ولو كانت يسيرا أن تفعلها لأن موازين الأعمال في الحقيقة عند الله عز وجل لا نعلمها قد تفعل طاعة يسيرة فيكتب الله عز وجل بهذه الطاعة يكتب لك رضوانه وقد تفعل معصية هي في عينك صغيرة ولكنها عند الله عز وجل بمكان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب ثم ضرب لذلك مثلاً قال كمثل قوم نزلوا وادياً فجاء هذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به طعامهم ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة, لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار سبعين خريفة والشاهد هنا أنه لا يظن أن تبلغ ما بلغت يعني حقائق الأمور هذه الصلاة التي صليتها كم كتب لك بها من حسنة لا تعلم عرضت لك إمرأة فغضت بصرك عنها كم كتب لك بها من حسنة لا تعلم وفي المقابل سيئة هي في عينك يسيرة كم كتب لك بها من السيئات عند الله عز وجل وربما استوجب الإنسان غضب الله وسقطه لأنه عندما فعل هذه الصغيرة قام بقلبه احتقار لهذا المقام العظيم مقام الله عز وجل لذلك هذا هو التقوى التقوى باختصار أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا لذلك أضيفت التقوى في القرآن للنار وأضيفت ليوم القيامة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كما أنها أضيفت إلى الله عز وجل لأن تقوى الله هو أن تتق الأمور التي يبغذها الله أن تتق الأمور التي لا يحبها الله إذن كيف تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه هي الحقيقة التي بعض الناس يظنها عسيرة نعم ولكنها يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه إذا علم الله عز وجل من قلبك الصدق فإن الله عز وجل يوفقك ثم هنا وقفة وهي أن التقوى لا يشترط أن تكون متكاملة هي درجات لا يجب أن تبلغ قمة الهرم وأن تكون من أعلى المتقين يعني إذا اتقيت الله في موقف اتقيت الله عز وجل في أمر في معصية من المعاصف اجتنبتها فأنت متق في هذه الحال لماذا؟ لأن هذا مدخل للشيطان على العبد إذا أراد أن يترك المعصية يقول وهل هي أول معصية وإذا أراد أن يفعل الطاعة ويقول وهل أنت من أهل الطاعة فيبدأ يزهد في ما هو من التقوى بحجة أنه ليس من المتقين وبالتالي يبقى في تدنن ويصبح طائعا للشيطان وعابدا له وهو لا يدري لذلك يقول ابن حزم إن من أعظم جند إبليس على العباد والتي شاعت وانتشرت وانتصر بها عليهم أمرن أن يعتذر من فعل معصيه أنه فعلها من قبل يعني عندما يريد أن يفعل معصيه يتذكر أنه فعلها من قبل فيهون عليها أن يفعلها مرة أخرى والأمر الثاني أن يعتذر بأن فلانا قد أساء قبله أن يعتذر من أساء بأن فلانا قد أساء قبله وهذا نسمعه كثيرا إذا فعل الشيء وأنكر عليه لماذا تفعل كذا قال فلان فعل طب أنف فلان لماذا تفعل هو خطأ سواء وقع منك أو وقع من فلان لذلك أجراها الشيطان على لسانه وعلى قلبه ليهون عليه المعصير وإلا فيجب على الإنسان أن يتذكر دائما هذه الحقيقة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا من عاقبه ما الثواب يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن ويوطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وكما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 Vələzən yəuminun bəmə anzil əliyik bəmə anzil əliyikə vəmə anzil əliyikə vəmə anzil əmən qablik علاهم من ربهم واولئك هم المفلحون لذلك يقترن التقوى بالفلاح كما في اول سوره لقمان ايضا يقترن التقوى بالفلاح لانها سببه والمتقون عندما يتأمل الانسان سيرهم يكون في ذلك شحذا أن يكون منهم وان يصل الى درجتهم لذلك يقول قائلهم المتقون تركوا ما أباح الله خوفا مما حرم ترك بعض الأمور المباحة خوفا لأنها حاجز بينها وبين الحرام بينهم وبين الحرام فتركوها اجتنابا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لذلك يقول القائل كما في لابية بن الوردي يقول اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل واجتنب ذكر الأغاني والغزل وقول الحق وجانب من هزل ودعي الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل ولذلك عودا على بدء أذكر خبرا يؤيد أن الإنسان قد يفعل الأمر الذي هو من تقوى الله عز وجل فيكتب الله بها رضوانه وهو لا يشعر لأنه لا يعرف ميزان هذا العمل وهذا الخبر ذكره ابن رجب كما في أهوال القيامة أن رجلاً سافر وكانوا في السابق ليس لهم مثل ما هو اليوم محطات واستراحات وغير ذلك وإنما ينام الإنسان ما تيسر وحيثما اتفق فوقف في بعض الطريق وصلى ركعتين خفيفتين ثم نام وإذا به قد نام على قبر وهو لا يشعر فرأى في المنام قائلا يقول له يا فلان قد آذيتني منذ الليلة قال ومن أنت؟ قال أنت نائم على قبري قال وأنتم يا أهل القبور ما شأنكم؟ قال أرأيت الركعتين اللتين صليت قبل أن تنام والله إنها خير من الدنيا وما فيها ولكنكم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نعمل ورؤية المؤمن حق وكما جاء في الحديث الرؤية جزء من, من ستة وأربعين جزء من النبوة كما رواه البخاري ومسلم وهذا له شاهد في السنة فقد روى الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر يعني الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها وقال لان أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني لو قيل له ليس فقط تملك هذا المكان أو هذه البقعة لا تملك الكرة الأرضية كلها أحب إليك أو أن تقول هذه الكلمات الميزان واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه معلقا بالآخرة وكان من أزهد الناس في الدنيا لذلك كان إمام المتقين فمن أراد أن يكون متقيا فعليه بأن يلزم غرزه وأن يلزم سيرته وسنته ويعمل بها حتى يلقاه على الحو ويكون في رايته وزمرته ومن أوليائه لاحظ هذه العبارة العظيمة نحن نعمل ولا نعلم لا نعلم حقائق هذه الأعمال النتائج النجاح من الرسول لا نعلم مقدار هذه الأعمال مقدار هذا التقصير غيب عنا لماذا غيب عنا حتى يعلم الله من يعبده عن يقين ومن يعبده تجارة لذلك من يعبد الله بيقين يعلم أن الله صادق بما وعد وأن الحسن بعشر أمثالها فتجده يمتثل وسارع وسابق بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل بادروا بالأعمال ستة إلى آخره مما ورد في النصوص من الحذر على المبادرة والمسارعة وعدم احتقار الأمور ولو كانت يسيرة من حسنة أو من سيئة لذلك وصيتي لكم بما أوصى الله عز وجل به الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم يعني وصيناكم ووصيناهم لماذا أن الله لذلك هذه الوصية العظيمة النافعة تجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه كما في سنن الترمذي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وفي رواية لمعاذ بن جبل اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيث ما كنت أمام الناس اتق الله إذا خلوت اتق الله, اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن يقول ابن القيم كما في كتاب الفوائد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تقوى لله وأكمل الناس خلقا قال لذلك كان أفضل الناس لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بين العبد وبين الناس وإذا كان الإنسان متقيا حسنا الخلق أصلح ما بينه وبين نفسه لأن الذي يعبد الله عزيزي انتهى كلام من القيم عند قوله يعني هذه الإضافة مني أنه إصلاح ما بين الإنسان وبين نفسه هذا يحصل تلقائيا لكونه متقيا محسنا لخلقه ولذلك أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق كما ورد في السنن تقوى الله وحسن الخلق فينبغي للإنسان أن يكون مستشعرا لهذا المعنى قريبا من قلبه ليفوز برضوان الله عز وجل أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من المتقين وأن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولأخواننا المسلمين وأصلح أحوالنا وأحوالهم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التقوى عمل الصالحين ودرب الفائزين فتشبهوا إن لم تكونوا مثله إن التشبه بالكرام فلاكم في الختام نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما وأن يجزي أخونا الداعية عبد الله بن عمر طاهر خير الجزاء على هذه المادة القيمة شكر خاص للقارئ نايف الاعتبي وفقه الله زورونا بشبكة الجولات الدعوية ملتقى الدعوة والدعاة www.aljolat.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته